يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دافة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين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 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِمُ الذْعِينِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُونَ EM YAKAFUN AN YAHIYA ALLAH ALEIHIM BI RASULUH BAL ULAIKA HUM AZ-ZALIMUN INMA KANA QAWLA AL-MUMININA IDHA DU'U ILA